وهذه سيدة تقول حدث نزاع بيني وبين أخت زوجي وسعى بعض الأقارب بالفساد بيننا فحلف زوجي بالطلاق ثلاثا ألا يدخل أحد من أقارب الشقة التي نسكنها مع العلم أننا انتقلنا إلى شقة أخرى فهل يظل اليمين ساريا حتى بعد تغيير الشقة؟ انقصد عدم دخولهم الشقة الحالية فلا يقع الطلاق عند دخولهم الشقة الثانيه أما إن قصد عدم دخولهم أي يتشقه فاليمين سارية بمعنى لو دخلوا وقع الطلاق إن قصده أما إن قصد التهديد فلا يقع وفيه كفاره والله أعلم